خمسة. استمع إلى أجوبة الأسئلة الآتية، ثم اكتبها كما في المثال. كم لاعبًا في الصورة؟ في صورتي لاعب واحد. كم لاعبًا في الصورة؟ في صورتي لاعبان إثنان. كم لاعبةً في الصورة؟ في صورتي لاعبتان إثنتان. كم لاعباً في, في الصورة؟ في صورتي ستة لاعبين. كم لاعبة في الصورة؟ في صورتي لاعبة واحدة.